بسم الله الرحمن الرحيم كافه يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم منك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 وَجَعَلَ رَبِّ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّي أَنَّ يَكُونَ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا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 فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه وأتيناه الحكم صبيا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 وَهُزِّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي نَذَرْتُ نذرت للرحمن صوما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 يا افت هارون ما كان ابوك واسوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ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 يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 فَلَمَّ اعْتَزَلَهُم وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنَّ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ نِسَاءً صِدِّيقَاتٍ عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى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 انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيِّينَ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 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وإذا تتلى عليهم آيات بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين. اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا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 فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عنها عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكال السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين, المتقين وتنذر به قوما الندى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ وكم أو تسمع لهم ركزا؟